تُمكُمْ فَشُددُّ وَثاقَ فَإَّا مَن نَ بَُ وَإَِّ فِدَ أَنْ حتىَ تَضَ الحَرْربُ أَوْزَارهَا ذَلِكَ وَلَ يَشَ اللُنا تَصَرَ مِنكُمْ وَِ لِيَبلَلُ وَبعَعْضَكُم بِبعع وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُوهُمُ الْجَنَّةَ عَرْفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا انْتَصَرَ اللَّهُ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ َّذينَ كَفرَروا فَتَ سَلَّجُم وَضَل ملَهُم ذَلِكَ بأَنَّكُم كَرِههُم م أَنْ زَل اللهَّهُ فَأَحذَقَ ملَهُم أَفَلَم يَسيروا فيِي الأرض فَ يَظر كَيْفَكَانَ عَاقبَة الذيينَ مِنْ قَذِلهِم دَمَّرَ اللههُُ عَلَيْهم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 ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها مِن كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنَفَا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 إِذَا أُزِلَ سُورَة محُحكَمَةُ وَذُكِرَ فِي غَل القِتَالُ رَأيتَ الذيينَ فِي قُلُوبِجِمَّ رَضُ يظُرونَ إلَيْكَ نَظرَ الْ المَغشّ عَلَيْهِ مِنَمَود فَأَْلَا لَم طَعَةُ وَقَوْلُ معرُوط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 أَمْ حَسِبَ الذيَّذينَ فِي قُلوبِهِم مَ رَضُ َّ يُخرِرجَ اللهَّ أَضْضَانَهُم وَلَنَ الشونَ أَرَينكَهُم فَل رَفْتَهُم بِسمَاهُم وَلا تَعرِفًا نَّكم فيِي لَحنقَول واللهُ يعَلَمُملَكُمْ وَلَ نَبْنُ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِنُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُونَ